سورة البقرة قرأ الحرميان وأبو عمر وما يقاضعون بالالف مع ضم الياء وفتح الخاء وكسر الدال والباقون بغير الف مع فتح الياء والدال والكوفيون يكذبون بفتح الياء مخففا والباقون بضمها مشددا الكسائي وهشام قيل وغيظ وجيء بإشمام الضم الأول ذلك حيث وقع والباقون بإخلاص كسره ورسل يمكن الياء من شيء وشيئا وكهيئة وشفه الواو من السوء سوءة ومشبهه إذا فتح ما قبلها وكان مع همزه في كلمة حاشا موئلا والموؤودة وحمزة يقف على الياء من شيء وشيئا في الوسط خاصة والباقون لا يمكنون ولا يقفون قالون وأبو عمرو والكثائي يسكنون الهاء من هو وهي إذا كان قبلها واو او فاء او لام حيث وقع وقالون والكثائي يسكنانها مع ثم في قوله ثم هو يوم القيامة والباقون يحركون الهاء حمزة فأزالهما بالألف مخففا والباقون بغير ألف مشددا ابن كثير فتلقى آدم بالنصب كلمات بالرفع والباقون برفع آدم وكسر التاء ابن كثير وأبو عمر ولا تقبل منها بالتاء والباقون بالياء أبو عمر وإذ وعدنا ووعدناكم بغير ألف والباقون بالالف أبو عمرو بارئكم في الحرفين ويأمركم ويأمرهم وينصركم وما يشعركم باختلاس الحركة في ذلك كله من طريق البغداديين وهو اختيار سيبويه ومن طريق الرقيين وغيرهم بالإسكان وهو المروي عن أبي عمر دون غيره وبذلك قرأت على الفارسي عن قراءته على أبي طاهر والباكون يشبعون الحركة نافع يغفر لكم بلياء المغمومة وفتح الخاء وابن عامر بالتاء والباقون بالنون مفتوحة وكسر في الفاء عليهم الذلة وبابه قد ذكر نافع الأنبياء والنبيين والنبوءه والنبي حيث وقع بالهمز وترك قالون الهمز في قوله في الأحزاب للنبي إن أراد وبيوت النبي في الموضعين في الوصل خاصة على أصله في الهمزتين المكسورتين والباقون بغير همز نافع والصابئين والصابئون بغير همز حيث وقع والباقون بالهمز حمص هزوا وكفوا بضم الزاه والفاء من غير همز وحمزة بإسكان الزاه والفاء وبالهمز في الوصل فإذا وقف أبدال الهمز تواوا إتباعا للخط وتقديدا لضمة الحرف المسلكن قبلها والباقون بالضم والهمز ابن كثير عما عم يعملون بعده أفتطمعون بالياء والحرميان وأبو بكر عما عم يعملون بعده أولئك الذين بالياء والباقون فيهما. نافع خطيئته بالجمع والباقون على التوحيد ابن كثير وحمزة والكسائي لا يعبدون إلا الله بالياء والباقون بالتاء حمزة والكسائي للناس حسنا بفتح الحاء والسين والباقون بضم الحاء وإسكان السيد الكوفيون تظاهرون بتخفيف الضاء وكذا في التحرير وإن تظاهروا والباقون بتشديدها فيهما حمزة أثرا بغير ألف على وزن فعلا والباقون بالألف على وزن فعالا نافع وعاصم والكسائي تفادوهم بالألف وضم التاء والباقون بغير ألف وفتح التاء ابن كثير القدس حيث وقع مخصفا والباقون مثقلا ابن كثير وأبو عمرو وننزل وينزل وتنزل إذا كان فعلا مستقبلا مضموم الأول بالتخفيف حيث وقع واستثنى ابن كثير وما ننزله في الحجر وننزل من القرآن وحتى تنزل علينا في سبحان واستثنى أبو عمرو على أن ينزل في الأنعام والذي في الحجر مجمع عليه والباقون بالتشديد واستثنى حمزة والكسائي من ذلك حرفين في لقمان وينزل الغيث وفي عين قاف الذي ينزل الغيث فخففاهما ابن كثير جبريل هنا وفي التحريم بفتح الجيم وكسر الراء من غير همز وابو بكر بفتح الجيم والراء وهمزة مكسوره من غير ياء وحمزة والكسائي مثله إلا أنهما يجعلان ياء بعد الهمزة والباقون بكسر الجيم والراء من غير همزة حفص وأبو عمرو وميكالا بغير همزة ولا ياء ونافع بهمزة من غير ياء والباقون بالياء بعد الهمزة ابن عامر وحمزة والكسائي ولكن الشياطين وفي الأنفال ولكن الله قتلهم ولكن الله رمى في الثلاثة بكسر النون ورفع ما بعدها ابن عامر ما ننسخ من آية بضم النون وكسر السين والباقون بفتحها ابن كثير وأبو عمر أو ننسأها بالهمز مع فتح النون والسين والباقون بغير همز مع ضم النون وكسر السين ابن عامر قالوا اتخذ الله بغير واو والباقون وقالوا بالواو ابن عامر فيكون هنا وفي آل عمران فيكون ويعلمه وفي النحل ومريم وياسين وغافر في الستة بنصب النون وتابعه الكسائي في النحل وياسين فقط والباقون بالرفع نافع ولا تسأل بفتح التاء وجزم اللام والباقون بضم التاء والرفع نافع وابن عامر واتخذوا بفتح الخاء والباقون بكسرها ابن عامر فأمتعه مخففا والباقون مشددا ابن كثير وأبو شعيب وأرنى وأرني بإسكان الراء حيث وقعا وأبو عمرو عن اليزيدي باختلاس كسرتها والباقون بإشباعها هشام إبراهام بالالف جميع ما في هذه السورة وفي النساء ثلاثة أحرف وهي الأخيرة وفي الأنعام الحرف الأخير وفي التوبه الحرفان الاخيران وفي ابراهيم حرف وفي النحل حرفان وفي مريم ثلاثه احرف وفي العنكبوت الحرف الأخير وفي عين سين قاف حرف وفي الذاريات حرف وفي النجم حرف وفي الحديد حرف وفي الممتحنه الحرف الاول فذلك ثلاثة وثلاثون حرفا وقرأت لابن ذكوان في البقرة خاصة بالوجهين والباقون بالياء في الجميع نافع وابن عامر وأوصى بالالف مخففا والباقون بغير ألف مشددا حفص وابن عامر وحمزة والكسائي أم تقولون بالتاء والباقون بالياء الحرميان وابن عامر وحفص لرؤوف بالمد حيث وقع والباقون بالقصر ابن عامر وحمزة والكسائي عما تعملون بعده ولئن أتيت بالتاء والباقون بالياء ابن عامر مولاها بالالف والباقون بالياء ابو عمرو عما يعملون بعده ومن حيث بالياء والباقون بالتاء حمزه والكسائي ومن يطوع في الموضعين بالياء وتشديد الطاء وجزم العين والباقون بالتاء وفتح العين وارجو ليل بغير همز حيث وقع والباقون بالهمز حمزة والكسائي وتصريف الجياه هنا وفي الكهف والجاثية بالتوحيد وابن كثير وحمزة والكسائي في الأعراض والنمل والثاني من الروم وفاطر بالتوحيد والباقون بالجمع وحمزة في الحجر بالتوحيد وابن كثير في القرص الفرقان بالتوحيد والباقون بالجمع ونافع في إبراهيم والشورى بالجمع والباقون بالتوحيد نافع وابن عامر ولو ترى الذين ظلموا بالتاء والباقون بالياء ابن عامر إذ يرون بضم الياء والباقون بفتحها قنبل وحفص وابن عامر والكسائي خطوات بضم الطاء حيث وقع والباقون باسكانها عاصم وابو عمرو وحمزه يفسرون النون من فمن اضطر وان اعبدوا وان احكم ولكن انظر وان اغدوا وشبهه والدال من ولقد استهزئ والتاء من قوله تعالى وقال تخرج والتنوين في نحو قوله تعالى فتيل ننظر ومبين نقتلو. وشبهه إذا كان بعد الساكن الثاني ضمة لازمة وابتدات الألف بالضم وعاصم وحمزة يكثران اللام من قل والواو من أو في نحو قوله تعالى قل ادعوا الله وأو انقص وشبهه والباقون يضمون ذلك كله واستثنى ذكوان من ذلك التنوين خاصة فكسره حاشا حرفين برحمات دخل وخبثة تثث هذه رواية محمد بن الأخرم عن الأخفش وروى عنه النقاش وغيره بكسر ذلك حيث وقع حص وحمزة ليس البرض بالنصب والباقون بالرفع ولا خلاف في الثاني أنه بالرفع نافع وابن عامر ولكن البر في الموضعين بكسر النون ورفع الراء والباقون بفتح النون وتشديدها ونصب الراء أبو بكر وحمزة والكسائي موصن بفتح الواوي وتشديد الصاد والباقون مخففا نافع وابن ذكوان فدية طعام مساكين بالإضافة والجمع والباقون بالتنوين ورفع الميم والتوحيد ما خله هشاما فانه جمع مساكين فمن جمع فتح الميم والنون والسين وأثبت ألفها ومن وحد كسر الميم والنون ونونها وحذف الألف ابن كثير فيه القران وقرانا وقرانه حيث وقع إذا كانت من بغير همز والباقون بالهمز وإذا وقف حمزة وفق ابن كثير أبو بكر ولتكملوا مثقلا والباقون مخففا ورس وحفص وأبو عمرو البيوت وبيوتكم بضم الباء حيث وقع والباقون بكثرها حمزة والكسائي ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم فقتلوهم بغير ألف من القتل والباقون بالالف من القتال ابن كثير وأبو عمرو فلا رفث ولا فسوق بالرفع والتنوين فيهما والباقون بالنصب من غير تنوين ولا خلاف في قوله ولا جدال الحرميان والكثائي في السلم لفتح السين والباقون بكسرها ابن عامر وحمزة والكسائي ترجع الأمور بفتح التاء وكسر الجيم حيث وقع والباقون بضم التاء وفتح الجيم نافع حتى يقول برفع اللام والباقون بنصبها حمزة والكسائي إثم كثير بثاء والباقون بالباء أبو عمرو قل العفو بالرفع والباقون بالنصب البزي من رواية أبي ربيعة عنه لاعنتكم بتليين الهمزة والباقون بتحقيقها أبو بكر وحمزة والكسائي حتى يطهرنا بفتح الطاء والهاء مع تشديدهما والباقون بإسكان الطاء وضم الهاء ابن كثير وأبو عمرو لا تضار برفع الراء والباقون بفتحها حمزة إلا أن يخافا بضم الياء والباقون بفتحها ابن كثير ما أتيتم بالقصر وكذا في الروم وما أتيتم من ربا والباقون بالمد حمزة والكسائي تماسوهن في الموضعين هنا وفي الأحزاب بضم التاء وبالألف والباقون بفتح التاء من غير ألف حرص وابن ذكوان وحمزة والكسائي قدروه في الحرفين بفتح الدال والباقون بإسكانها الحرميان وأبو بكر والكسائي وصية بالرفع والباقون بالنصب عاصم وابن عامر سيضاعفه له هنا وفي الحديد بنصب الفاء والباقون برفعها وابن كثير وابن عامر فيضعفه ويضعفه ومضعفه لتشديد العين من غير ألف حيث وقع والباقون بالألف مع التخفيف قنبل وحبص وهشام وأبو عمرو وحمزة بخلاف عن خلاب يابسط وبسط في الأعراف بالسين وروى النقاش عن الأخفش هنا بالسين وفي الأعراف بالصاد والباقون بالصاد فيهما نافع عثيتم هنا وفي القتال بكسر السين والباقون بفتحها الكوفيون وابن عامر غرفة بضم العين والباقون بفتحها نافع دفاع الله هنا وفي الحج بكسر الدال وألف بعدها ألفا والباقون بفتح الدال وإسكان الفاء من غير ألف ابن كثير وأبو عمرو لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة وفي إبراهيم لا بيع فيه ولا خلل وفي الطور لا لغو فيها ولا تاثيم بالنصب من غير تنوين في الكل والباقون بالرفع والتنوين نافع أنا أحيي واميت وأنا أول وأنا آتيكم وشبهه إذا أتى بعد أنا همزة مضمومة أو مفتوحة بإثبات الألف في الحالين وروى أبو نشيط عن قالون بإثباتها مع الهمزة المكسورة في قوله تعالى إن أنا إلا وما أنا إلا والباقون يحذفون الألف في الوصل خاصة وكلهم يثبتونها في الوقت حمزة والكتائي لم يتثنى بحذف الهاء في الوصل خاصة والباقون بإثباتها في الحالين الكوفيون وابن عامر ننشزها بالزاي، والباقون بالراء حمزة والكتائي قال اعلم أن الله في وصل الألف في الحالين وجزم الميم، ويبتديان بكسر الألف على الأمر والباقون بقطع الألف في الحالين أعلي الموضعين ورفع الميم على الإخبار حمزة تصيرهن بكسر كسر الصاد والباقون بضمها أبو بكر جزء وجزء بضم الزاي حيث وقع والباقون بإسكانها عاصم وابن عامر بربوه هنا وفي المؤمنين بفتح الراء والباقون بضمها الحرميان أكلها وأكله والأكل حيث وقع مخففا وتابعهما أبو عمرو على ما أضيف إلى مؤنة خاصة والباقون مثقلا البزي يشدد التاء في أوائل الأفعال المستقبلة في حال الوصل في واحد وثلاثين موضعا هنا ولا آل وفي آل عمران ولا آل وفي النساء إن الذين اتوفاهم وفي المائدة ولا تعاونوا وفي الانعام فاتفرق بكم وفي الأعراف فإذا هي التلقف وكذا في طاها والشعراء وفي الأنفال ولا تولوا ولا تنازعوا وفي التوبة قل هل تربصون بها وفي هود وإن تولوا وفإن تولوا ولا تكلم نفس وفي الحجر ما التنزل وفي النور اتلقونه تلقونه فإن تولوا فإنما وفي الشعراء على من تنزل الشياطين التنزل وفي الأحزاب ولا تبرجها ولا أن تبدل وفي والصافات لا تناثرون وفي الحجرات ولا التنابزوا ولا تجسسوا ولستعارفوا وفي الممتحنة ان تولوهم وفي الملك تكادوا التميز وفي نون والقلم لما التخيرون وفي عبس عنه التلها وفي والليل نارا تلظى وفي القدر ألف شهر تنزل وزادني أبو الفرج النجاد المقضئ عن قراءته على أبي الفتح ابن بوده عن أبي بكر الزينبي عن أبي ربيعة عن البزي موضعين في آل عمران ولقد كنتم تمنون وفي الواقع فظلتم تفكهون فشدد التاء فيهما وذلك قياس قول أبي ربيعة فإن ابتدئ بهذه التاءات خففنا لا غير وإن كان فيهن حرف مد زيد في تمكينه والباقون بتخفيف التاء في الباب كله ابن كثير وورش وحفص فنعم هنا وفي النساء بكسر النون والعين وقالون وأبو بكر وأبو عمر بكسر النون وإخفاء حركة العين ويجوز إسكانها وبذلك ورد النص عنهم والأول أقيس والباقون فتح النون وكسر العين ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر ونكفر بالنون ورفع الراء وحفص وابن عامر بالياء والرفع والباقون بالنون والجزم عاصم وابن عامر وحمزة يحسبهم ويحسبون ويحسب ويحسبن إذا كان فعلا مستقبلا بفتح السين والباقون بكسرها أبو بكر وحمزه فاذنوا بالمد وكسر الذال والباقون بالقصر وفتح الذال نافع إلى ميسره في ضم السين والباقون بفتحها عاصم وان تصدقوا بتخفيف الصاد والباقون بتشديدها أبو عمرو ترجعون بفتح التاء وكسر الجيم والباقون بضم التاء وفتح الجيم حمزة من الشهداء إن تضل بكسر الهمزة والباقون بفتحها حمزة فتذكر برفع الراء مشددا وابن كثير وأبو عمرو بنصبها مخففا والباقون بالنصب على التشديد عاصم تجارة حاضرة بالنصب والباقون بالرفع ابن كثير وأبو عمق ثارهن بضم الراء والهاء من غير ألف والباقون بكسر الراء وفتح الهاء وألف بعدها عاصم وابن عامر سيغفر ويعذب برفعهما والباقون بجسمهما حمزة والكسائي وكتابه بالالف على التوحيد والباقون بغير ألف على الجمع أبو عمرو رسلنا ورسلكم لكم ورس لهم وسب لنا إذا كان بعد اللام حرف بإسكان السين والباء حيث وقع والباقون والباقون بضمها يا آتها ثمان اني أعلم واني أعلم فتحها الحرمياني وأبو عمرو وعهد الظالمين سكرها حفص وحمزة. وبيتي للطائفين فتحها نافع وحفص وهشام فاذكروني أذكركم فتحها ابن كثير بي لعلهم فتحها ورث مني إلا من فتحها نافع وأبو عمرو رب الذي سكنها حمزة وفيهما من المحذوفات ثلاث الداعي إذا دعاني أثبتها في الوصل ورس وأبو عمرو واتقون يا اولي الألباب أثبتها في الوصل أبو عمرو قال أبو عمرو كذا أفعل في آخر السور في اليآف أحذف قراءة الباقين من فتح وإسكان وإثبات وحذف لارتفاع الإشكال في ذلك وبالله التوفيق إلى هنا أي مجلسنا هذا نلقاكم في مجلس اخر وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته